إ ذ ا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون ف ي دين ا لله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إ انه كان سواه